فَلَمَّا ruoessa, ruoessa, اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ruoessa, مَرْيَمَ يَا بَنِي ruoessa, إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا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 ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله يتم نوره ولو كرهه الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على, الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ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 وَاُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله